يا امه عزيزه لبت نداء رب على درب الكفاح يا امه عزيزه ومضت سائرته على درب الكفاح والجهاد قل للذي يبغي الجنان جنات خلد النعم المراد احمل سلاح الحق في ساح الوغى ثم المعال قل للذي يبغي الجنان جنات خلد النعم المراد سلاح الحق في ساح الوغى ثم المعاة يا أمة عزيزة لبتني دار بالعبار ومضت سائرة على درب الكفاح. والجهاد يا أمة عزيزة لبت نداء رب العباء ومضت سائرات على درب الكفاح والجهاد فالموت في سحر ذات يجلو عن الأمة رقاد فالموت في حرادات يجلو عن الأمر لقات وبتكبير هز العداد فشهدون بالدمجات وبتكبير هز العداد فشهدون بالدمجات. لبت نداء رب العباد ومضت سائرات على درب الكفاح والجهاد يا أمة عزيزة لبت نداء رب العباد ومضت سائرات على درب الكفاح والجهاد يا امه عزيزه لبت ومضت سائرته على درب الكفاح والجهاد يا امه عزيزه لبت نداء ومضت سائرته على درد الكفاح والجهاد